فلكم نسينا رشدنا وهوت بمسعان الفترون ولكم نسينا أن نرى عبرا هنا وهنا تبين ها جدت يا ربي يكون أنت المهيمن أنت العليم بما نكن وأنت وحدك من يصوم وبما كسبنا لم تآخذنا ووحدك من يعلم